ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم ا ت ل ك ا ا ل ا م ب ي ن إِنَّا ن ن أ ز ل ه ق ر آ ن ا س م ا ن ا إ ل ي ك ه ذ ا ا ل ق ر آ ن و إ ن كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني ر أ ي ت احد عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك, ويتم نعمته عليك وعلى آ ل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته آ ي ا ت للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب إ ل ى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غ ي ا ب ة الجب و أ ل ق و ه في غ ي ا ب ة الجب يلتقطه بعض ا ل س ي ا ر ة إ ن كنتم فاعلين قالوا يا أ ب ا ن ا ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف و إ ن ا له لناصحون أ ر س ل ه معنا غدا يرتع ويلعب و إ ن ا له لحافظون قال إ ن ي ليحزنني أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف أ ن ي أ ك ل ه الذئب و أ ن ت م عنه غافلون قالوا لئن أ ك ل ه الذئب ونحن ع ص ب ة إ ن ا ئ ذ لخاسرون فلما ذهبوا به و أ ج م ع و ا أ ن يجعلوه في غ ي ا ب ة الجب و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه لتنبئنهم ب أ م ر ه م هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أ ب ا ه م عشاء يبكون قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ف أ ك ل ه الذئب وما أ ن ت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت س ي ا ر ة ف أ ر س ل و ا واردهم ف أ د ل ا دلوه قال يا بشرى هذا غلام و أ س ر ه ب ض ا ع ة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودك وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه آ ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت ه ي ت لك ق ا ل معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي إ ن ه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا اروع برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أ ر ا د ب أ ه ل ك سوءا إ ل ا أ ن ي س ك ن أ و عذاب أ ل ي م قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أ ه ل ه ا إ ن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين و إ ن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما ر أ ى قميصه قد من دبر قال إ ن ه من كيد ك م ك ي د ك معظيم يوسف أ ع ر ض عن ه ذ ا و ا س ت غير ن ب إنك ك ن ت م ن الخاطئين و ق ا ل ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة ا ل ع ز ي ز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها قد نفسه عن حبا إ ن ا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن و ا ع ت ذ ت لهن متكئا و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما ر أ ي ن ا ه اكبرنه و ق ط ع ن أ ايديهن وقلن حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد ر ا و ت ه عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن و ل ي ك و ن من الصاغرين قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه وإلا إليهن تصرف أصب عني كيدهن و أ ك و ن من النابلسي ج ا ه ل ي ف س ت ج ا ه ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو فصرف ا ل م ع ا ل ع ل ي م ث ا ل ا س ل ا م من ه اسماء الله ا ل س ج ن فتيان قال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ا ن ي أ ع ص ر خمرا وقال ا ل آ خ ر إ ن ي أ ر ا ن ي أ ح م ل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطير منه ن ب ئ ن ا ب ت أ و ي ل ه إ ن ا نراك من المحسنين قال لا ي أ ت ي ك م ا طعام ترزقانه إ ل ا نباتكما ب ت أ و ي ل ه قبل أ ن ي أ ت ي ك م ا ذلكما مما علمني ربي إ ن ي تركت م ل ة قوم لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ة هم كافرون واتبعت م ل ة آ ب ا ئ ي ابراهيم و إ س ح ا ق ويعقوب ما كان لنا أ ن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أ ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إ ل ا اسماء س م ت م و ه ا أ ن ت م و ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل ا ل ل ه بها م ن س ل ط ا ن إن ا ل ح ك م إ ل ا ل ل ه أ م ر أن ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أ ن ا احدكما فيسقي ربه خمرا و أ م ا ا ل آ خ ر فيصلب ف ت أ ك ل الطير من ر أ س ه موسوعه النابلسي ه ا ن للعلوم الاسلاميه ن وقال الملك إ ن ي أ ر ى سبع بقرات سماني يأكلهن, ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضري و أ خ ر يابسات يا أ ي ه ا ا ل م ل أ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعظون قالوا أ ض ع ف أ ح ل ا م وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال وادكر بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات الذي نجا منهما أنا أيها أفتنا يأكلهن عجال في أنبئكم سمان أمة بعد سبع سبع ي ك ل ه موسوعه سبع عجاف ا ل ن ا ب ل ع ل ي ل ل ع ل م و ن ق ا ل تزرعون س ب ع سنين ل ا ب ف م ا حصدتم ف ذ و ه في س ن ب ل ه إ ل ا ق ل ي ل ا م م ا ت أ ك ل و ن ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع ا ش د ا د ل ي ا ك ل ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما تحصنون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك فاساله, فاسأله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سور قالت ا م ر ر أ أنا ة العزيز الآن الحق ا حصحص و ت ه عن ن ف س و إ ن ه لمن ا ل ص ا د ق ي ن ذ ل ك ل ي ع ل م أني ل م أخنه ب ا ل غ ي ب و أ ن ا ل ل ل ه ا يهدي كيد ا ل خ ا ئ ن ن ي و م ا أبرئ ن ف س ي إن النفس ل ه و ر ك ه الهدى ل ر ك ه ت ع و ي ه أستخلصه ل ن ف غير ف ل ربحيه ذات ل ل إنك ا ي م لدينا م ك ي ن أمين ق اجتماعي ل ع على ل ن ي ئ ن إني الأرض حفيظ ل م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 وجاء ا خ و ة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أ ت و ن ي ب أ خ لكم من أ ب ي ك م أ ل ا ترون أ ن ي اوفي الكيل و أ ن ا خير المنزلين ف إ ن لم ت أ ت و ن ي به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أ ب ا ه و إ ن ا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون قال هل آ م ن ك م عليه الا كما املتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما ف ت ح و ا م ت ا ع ه م و ج د و ا ب ض ا ع ت ه م ر د إ ل ي ه م قالوا ي ا أ ب ا ا ما ن ن ب غ ي ه ذات ه ب ض ع ن إلينا ن ا ردت و م ي ر أهلنا و ن ح ف ظ أ خ ا ن ا و ن ز د ا د كيل ب ع ي ر ذلك كيل يسير قال لن أ ر س ل ه معكم حتى ت ؤ ت و ن موثقا من الله ل ت أ ت و ن ن ي به إ ل ا أ ن يحاط بكم فلما آ ت و ه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أ ب و ا ب م ت ف ر ق ة وما أ غ ن ي عنكم من الله من شيء إن الحكم إ ل ا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أ م ر ه م أ ب و ه م ما كان يغني عنهم من الله من شيء إ ل ا ح ا ج ة الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لدو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى إ ل ي ه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم أ ذ ن مؤذن أ ي د ه ا العير إ ن ك م لسارقون قالوا و أ ق ب ل و ا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير و أ ن ا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين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 ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك إ ل ا أ ن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إ ن يسرق فقد سرق أ خ له من قبل ف أ س ر ه ا يوسف فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 قال معاذ الله أ ن ن أ خ ذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده إ ن ا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أ ل م تعلموا ان أ ب ا ك م قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أ ب ر ح ا ل أ ر ض حتى ي أ ذ ن لي أ ب ي أ و يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إ ل ى أ ب ي ك م فقولوا يا أ ب ا ن ا إ ن ابنك س ر ق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أ ن ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أ س ف ى على يوسف و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله ت ف د أ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أ و تكون من الهالكين قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون يا بني ي ذ ه ب و ا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله إ ن ه لا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أ ي ه ا العزيز مسنا و أ ه ل ن ا الضر وجئنا ب ب ض ا ع ة م ز ج ا ت ف أ و ف ل ن ا الكيل وتصدق علينا إ ن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أ خ ي ه إ ذ أ ن ت م جاهلون قالوا أ انك لانت يوسف قال أ ن ا يوسف وهذا أ خ ي قد من الله علينا إ ن ه من يتق ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين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 ولما فصلت العير قال أ ب و ه م إ ن ي لاجد ريح يوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله إ ن ك لفي ضلالك القديم فلما أ ن جاء البشير أ ل ق ا ه على وجهه فارتد بصيرا قال أ ل م أ ق ل لكم إ ن ي أ ع ل م من الله ما لا تعلمون قالوا يا أ ب ا ن ا استغفر لنا ذنوبنا إ ن ا كنا خاطئين قال سوف أ س ت غ ف ر لكم ربي إ ن ه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى إ ل ي ه ابويه وقال ادخلوا مصر إ ن شاء الله آ م ن ي ن ورفع أ ب و ي ه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أ ب ت هذا ت أ و ي ل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ أ خ ر ج ن ي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أ ن نزع الشيطان بيني وبين إ خ و ت ي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 ذلك موسوعه ا ل ي ن ا كنت ل د ي ه م إذ أ ج م ع و ا أمرهم و ه م يمكرون م و ا أكثر ا ل ن ا س و ل و حرصت ب م ؤ م ن ي ن و م ا ت س أ ل ه م عليه ل هو إلا للعالمين وكأي من إن أجر إ ا ذكر ل ل ع ا ل م ي ن و ك أ ى من آ ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون أ ف أ م ن و ا ان ت أ ت ي ه م غ ا ش ي ة من عذاب الله أ و ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله, وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم من أ ه ل القرى افلم يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم ولدار ا ل آ خ ر ة خير للذين اتقوا أ ف ل ا تعقلون حتى إ ذ ا استيئس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه